بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاء كم أهلكنا من قبلهم من قرن فلا دولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر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 بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليلهم وظن داود أنما فتنناه فاستغفر ربه وخر راكعه وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا نزول فاء وحسن مأاب يداود إن جعلناك خليفة فتن في الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضل لك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما لسوا يوم الحساب وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذانك ظنُّ الَّذين كفرو فويلٌ لِلَّذين كفرو من النار أم نجعل الَّذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمسددين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليذبر آياته وليتذكر آل الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ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 وتحمّم معكم لا مرحب بهم إنهم صالِن النار.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 إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار